الا انهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون واذا لقوا الذين امنوا قالوا آمنا قالوا آمنا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 فَلَمَّا أَضَاءَتْ نَحُولُهُ ذَابَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَّا يُبْصِرُونَ صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ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 الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناءا وأنزل من السماء ماءا ماءً فأخرج به من الثمرات رزقا لكم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 قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أم بؤوني فقال أنبئوني بأسمائها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 كنت وزوجك الجنة وكلا منها, رغدا وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين.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 كلمات فتاب علي co هو التواب الرحيم do tego, منها جميعا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 يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإيايا فارهبون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 وسنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فانزلنا على الذين ظلموا رجزا فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون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 ان الذين امنوا والذين اؤمنوا والنصارى والصابئين من امن بالله واليوم الاخر من بالله واليوم وعمل صالحا فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم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 قال ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة شابها علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون قال إنه يقول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 والله مخرج ما كنتم تكتمون فقل اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون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 هم فيها خالدون واذ اخذنا ميثاق بني اسرائيل لا تعبدون الا الله وبالوالدين احسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وذِلْ قُرْبَةَ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنَهُ وَأَقِيمُ الصَّلَاةَ وَأَأْتُ الزَّكَاةَ وَأَقِيمُ الصَّلَاةَ وَأَأْتُ الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إلَّا قَلِيلًا مِنْكُمْ وَأَن تُمْ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 تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا, منكم من وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم واللؤلؤان وإيأتكم أسرات فادوهم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 وللكافرين عذاب مهين وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا قالوا نؤمن بِمَا أنزل علينا ويكفرون بما وراء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 قُلْ مَنْ كَانَ عدوا لجبريل فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًى للمؤمنين لِلْمُؤْمِنِينَ مَنْ كَانَ عدوا لله لِلَّهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وميكال فَإِنَّ اللَّهَ عدو لِلْكَافِرِينَ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ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 يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم واني فضلتكم على العالمين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 قال إني جاعلك للناس اماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وامنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى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 وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبّ جَعَلْهَا ذَبْلَدًا آمِنَ وَرَزْقَ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِيَهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْرَهُ إلَى عَذَابٍ نَارٍ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 ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا امه مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا, وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم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 أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعد قالوا نعبد إلى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 ايلا واسحاق ويعقوب والأسباط والاسباط وما اوتي موسى وعيسى وما اوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين احد منهم ونحن له مسلمون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 إن الله بالناس لرؤوف رحيم قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قِبْلَةً ترضاها فَوَلِّ وجهك شطر المسجد الحرام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 ولئن أَتَيْتَ الذين أُوتُوا الكتاب بكل آيَةٍ ما تبعوا قبلتك وما أَنتَ بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض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 وَإِنَّ فَرِيقًا مِنْهُمْ لَا يَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ وَلِكُلِّ وِجْهَةٍ هُوَ مُوَلِّهَا فَأَسْتَبْقِ الْخَيْرَاتِ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 فَلَا تَخْسَوْهُمْ وَخَسَوْنِ وَلِأُتِمْ مَنِ عَلَيْكُمْ وَلَعْلَكُمْ تَهْتَدُونَ كَمَا أَرْسَلْنَا فِي رَسُولًا مِنْكُمْ يَتْلُوا عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا وَيُزَكِّي كُمْ وَيُعْلِمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعْلِمُكُم مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ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 يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون الا الذين تابوا واصلحوا وبينوا فاولئك اتوبوا عليهم وانا التواب الرحيم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 والفلق التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء مما إمّا فأحيى به, به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل داء Wszystkich, co się dzieje w tym momencie, to jest to, co się dzieje تخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله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 كَانَ كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء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 ان الذين يكتمون ما انزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يقولون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم, الله ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم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 ولكن البر ومن آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآت المال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 والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآت الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والموفون بعهدهم اذا عاهدوا والصابرين في الباساء والضراء وحين الباس اولئك الذين صدقوا واولئك هم المتقون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 تقين فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم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 فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ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 أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْرِبُونَ أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى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 ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها الى الحكام وتدلوا بها الى الحكام لت Łącząc فريقا من tym, الناس się dzieje تعلمون tym عن to قل هي مواقيت للناس والحج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 ففي ظلم حيث افاض الناس واستغفروا الله ان الله غفور رحيم فاذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم اباءكم او اشد ذكرا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 وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ بِتَغْيِيرِ نِعْمَةِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَؤُوفٌ بِالْعِبَادِ يا أيها الذين آمنوا دخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عذوم مبين فإن زللتم من بعد ما جاء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 كان الناس أمّة واحدة، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، وأنزل معهم الكتاب،, وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه.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 الذين آمنوا والذين آجوا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم يسألونك عن الخمر والميسر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 الطلاق مرتان فامساكم بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا ان يخافا أن لا يقيما حدود الله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 واذكروا نعمت الله عليكم وما انزل عليكم من الكتاب والحكمه يعظكم به واتقوا الله واعلموا ان الله بكل شيء عليم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 والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاه وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها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 وَعَلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَعَلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ Mellem temesu, unna e uteferidlu, le unna feridlu. Uametni uħunna għal-muziri, koda rruhu, għal-mukutiri, koda rruhu, metem bil-marufi, من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم, فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلْتَقْوَى وَلَا تَنْسَوْا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاتِ الْوَصِّتَ وَقُولُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ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 ALAM Tawa ILAL MALAI MIN BANI isro ILAM MIN BA'DI MUSA ID QALU LI NABI LAHUM BA'THUN MALIKAN NUQATIL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 قال الذين يظنون انهم ملاك الله كم من فئه قليله غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين ولما بَرَزُوا لجالوت وَجُنُودِهِ قَالُوا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وانصرنا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ فهزموهم اللَّهِ وقتل داود جالوت وأتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء.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 وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ تِلْكَ الْأَرْسُفُ فَضَلَّ نَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِّنْهُم مَّن كَلَّمَ الله وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ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 Powiedziałam, że nie ma w tym samym czasie, że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 يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كوسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراع في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوث قالا انفصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين امنوا يخرجهم من الظلمات الى النور والذين كفروا اوليا Panie Przewodniczący! Panie Komisarzu! Panie Komisarzu! Panie أصحاب Panie Komisarzu! Panie Komisarzu! Panie Komisarzu! Panie Komisarzu! Panie Pani przewodnicząca komisji w sprawie edukacji الذي w ramach edukacji szkolnej w ramach edukacji szkolnej w ramach ان الله ياتي بالشمس من المشرق فات بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين او كالذي مر على قويه وهي خاوية على عروشها قال يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله مئة عام ثم بعثه قال كم لبث قال لبثت يوما او بعض يوم قال بل لبثت مئه عام فانظر الى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر الى حمارك ولنجعلك ايه للناس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 Wielu z nich wierzy, że jestem w stanie znaleźć مثَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبْتِ أَمْ بَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُبُلَةٍ مِئَةُ حَبْثَ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَن يَشَاءَ وَاللَّهُ tych, którzy الَّذِينَ w stanie znaleźć się w ثُمَّ miejscu, którzy są w يتبع آآذاء والله غني حليم يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن صدقاتكم بالمن والأذاك الذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله مثل صفوان عليه تراب فاصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين ومَثَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ ابتغاء مَرْضَاتِ اللَّهِ وتثبيتا مِنْ أَنْفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ, كمثل جنة بربوة أصاب فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وارل فطل والله بما تعملون بصير أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعنب تجري من من نخيل وأعنب تجري من تحتها, الأنهار. من نخيل تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل ثم رات وأصابه الكبو وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت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 Rodzina kuminal od. Walatem mumuł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 وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أوتي خيرا كَثِيرًا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أولو الْأَلْبَابِ وَمَا أنفقتم من نفقة أَوْ نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار إن تبدوا الصدقات فنعم ماهي وإن تخفوا وتؤتوا الفقراء فهو خير لكم و يكفر عنكم من سيئاتكم والله يُقِمُ من خير فَلِأَنفُسِكُمْ وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ وَمَا تُنْفِقُوا من خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنتُمْ لَا تُظْلَمُونَ للفقراء الذين احصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض لا ضربا في الأرض تعفف تعرفهم بسيماهم, تعرفهم بسيماهم، لا يسألون الناس الحافة، وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. الذين ينفقون اموالهم بالليل والنهار سراً وعلانية فلهم اجرهم, فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون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 اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا ان كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله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 جل مسمم فكتبو وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا كاتب أي يكتب كما علمه الله فاليكتب واليمل للذي عليه الحق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 ولا تسأم أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنا أن لا توبوا إلا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 ومن يكتمها فانه آثم قلبه والله بما تعملون عليم لله ما في السماوات وما في الارض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 وقالوا سمعنا وأطعمنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت